ومن يتطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في كتاب من بعد ما بيناه للناس في كتاب يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا السواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين